ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذا هديتنا وأبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا ولادهم من الله شيئا أولئك هم مقود النار كدأ بآل فرون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ الله كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقابة قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبأس المهد قد كان لكم عيتون في فئتين الثقات فئات تقاتن في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره ما يشاء والله يؤيد بنصره ما يشاء إن في ذلك العبرة لأولي الأبوار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنفرات من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرط ذلك متى الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متى الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والموفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وولو للم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين وطروا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَا أَخْتَلَفَ الَّذِينَ وَتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيُّ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ وَتُوا الْكِتَابُ الْأ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبي نبي حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم ولا الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصر ألم ترى إلى الذين أوت نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ثم ألم ترى إلى الذين أوت الكتاب أَلَمْ تَرَى الذي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِبًا مِنَ الْكِتَابِ إلى إِلَى كِتَابِ اللَّهِ بينهم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَنِقُمْ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 من يتمنى الحي وترزق من تشاه بغير حسب لا يتخذ المؤمنون الكافرين ولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتق منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعين ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخف ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات والأرض وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ يَوْمَ تجد كل نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ صَالِحٍ تَوْدُّنَّ لَوْ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَمَدًا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوْجِدُهُ أن بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا تجد كل كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوْجِدُهُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولف فإن الله لا يحب الكافرين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 وليس ذكرك الأنثى وإنني سميتها مريم وإنني أعيدها بك وذريةها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها ربتن حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عيدها رزقا قال يا مريم أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُنَالِكَ دَعَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُونِكَ زُرِيَّةٌ قال هنالك دعاء زكري يا رب قال رب هب لي من لدوك ذرية هنالك دعاء زكري يا رب قال رب هب لي من لدوك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بحياة الله يبشرك بحياة مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر وامراتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب جعل لي آية قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثا أيام إلا رمزا واذكر ربك كافرا وسبح بالعشي والإبكاء قال رب أن يكون لغلام وقد بلغني الكبر قال رب أن يكون لغلام وقد بلغ يلكبر وامرأة عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء، قال رب جعل لي آية، قال آيتك لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا، وسبح بالعشي والإبكاء وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالم، يا مريم اقنطي لربك والسد واركعي مع الراكعين،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 فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواليون من انصاري الى الله فلما احس عيسى منهم الكفرا من الله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 ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهد ومكروا وماكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوا كفوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فاعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخر ومالهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم جرهم الله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن فل عيسى عند الله كما فل آدم خلقه من طراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكم الحق من ربك فلا من الممترين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 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكما لا نعبد إلا الله ولا نشك به شيئا ولا ينتخذ بعضنا بعض أرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة ولن إلا من بعدها فلا تعقلون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 ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا الله ولي المؤمنين ودى الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ما يضلون إلا أنفسهم وما يشرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بعيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم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 قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ويحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع العليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقمطار يوده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا مثل ومن أهل الكتاب منئ تأمنه بقيطار يوديه لك ومنهم منئ تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه إلا ما دمت عليه قائما ومنهم منئ تأمنه بدينار لا يوديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأن من ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 قُل آمَنَّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لا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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم أولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ يَبْغُونَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُطْلَىٰ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 ضربت عليهم الذلة عينما ثوقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله ذلك بأن...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 شيئا. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النار هُمْ فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر نصابة حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون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 ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم لا من الغيذ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا, وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وَإِذْ غَادَرْتُمْ مِنْ أَهْلِكُمُ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَاعِدَةِ الْانْقِطَاعِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتِ الطَّائِفَةُ منكم أن تَفْشَلَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَلْيَهُمُّوا الله اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُونَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ من مِنَ الْمَلَائِكَةِ منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتق ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم إن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليا قاطعات ورافع من الذين كفروا أو يكتبهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون وللله ما في السماوات وما في الأرض غفور لمن يشاء ويغض من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيع الله, وأطي الله ورسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 انقوه فان قدر ايتموه وانتم تنظرون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم ومين قلب على قباه فليضر الله شيئا وسيدزن الله الشاكرين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومين يرد ثواب الدنيا نأته منها ومين يرد ثواب الآخرة نأته منها وسندز الشاكرين ومين يرد ثواب الدنيا نأته منها ومين يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسندز الشاكرين وكأي من نبي قات نا ربيون كثيرون فما وهن لما أصابهم في سمي الله وما ضعف وما سكنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا فلنذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدمنا وصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا أطيع الله واتقوا الرسول يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بلللهما ولاكم هو خير الناصرين سننقى في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان سننقى في قلوب الذين كفر الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان ومؤاهم النار باسمث والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذا حسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم تنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما رأكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا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 إن الذين تولوا منكم يوم انتقل جمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا الله عنهم والله ولقد عفا الله عنهم ان الذين تولوا منكم يوم انتقل جمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غنسا لو كانوا يعيذنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرتا في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله ومتم لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتى بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ خَطِيًّا مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَمِنْ رَجَاءٍ عِندَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثْفِهِمْ لَقَدْ مَنَّ الله على المؤمنين إِذْ بعث فيهم فِيهِمْ من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذبعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد صبت مثلها قلت من هذا قل هو من عند أنفسكم. إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم بإذن الله ولي وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقربوا منهم للإيمان يقولون بأفواه ما ليس في قلوبهم الله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعون ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين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 عذاب ألم إنما نملي لهم ليزدادوا إثم ولهم عذاب مهين ولا يحس.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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلوه النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلمن قتلتموهم إن كنتم صادقين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 فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفى نوجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين نوّت الكتاب من قبلكم ومن الذين اشتروا ذا كفيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذا خذ الله مثاق النبين لما وإذا خذ الله مثاق الذين نوّت الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروه به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبا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 و ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض وإختلاف الليل والنهار لا آيات لقول الألباب الذين يذكرون الله قيامة وقعود وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا رف قد أخذت هو مال من آثار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينآمنوا بربكم فآمنا ربنا فغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزن يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ولا يحسبن الذين يبخل إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عيده حسن الثواب لا يغر أنك تقلب الذين كفروا في البلاد متى وَقَلِيلٌ ثم مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ المهاد لكن الذين اتقوا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي من تحت الانهار ثوابا مِنْ عين لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات, ربهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا الله لعلكم